122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. طاسيم ميم 124. تلك آيات الكتاب المبين 125. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 وَنَجْعَلُ لَهُمْ ائِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ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 إِ فِيعَوونَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَهُ مَا كانَوا خاَااطِئين وَقَا تِم رَأتُ فِي الْعَوْونَ قُررَّةُ عَن اللي وََلَك لَا تَقُتُلُهُ عَنْسَأََّ فَعَنَا أَوْنَاتَّخِذَهُ وَلَدَ وَهُم لَا شُعرُون وَأَصَْحَفُ آدُ أُِّمُ سَاخَ غَا 119. وإن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 110. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل 119. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 110. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 114. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 115. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 116. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 111. إنه هو الغفور الرحيم. قَالَ رَبِّ بِمَا رب بما أنعمت أَكُونَ فلن أكون ظهيرا للمجرمين 113. فأصبح في المدينة خائفا يترقب 114. فإذا الذي لَهُ بالأمس يستصرخه 115. قال لَمَّا مَا أَراد أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نفسا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 فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مَتَئَ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَاهُما فَقَالَ رَبِّ إِنِّي 111. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 112. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 113. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 114. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف 124. نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر 126. إن خير من استأجرت القوي الأمين 127. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين 128. على, على أن تأجرني ثماني حجج 129. فإن أتممت عشرا فمن عندك وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل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 124. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 125. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك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 111. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين 112. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعْتُمَا الْغَالِبُونَ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 117. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 118. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 117. ويوم القيامة هم من المقبوحين 118. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. 119. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 110. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر 111. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم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 مِنْ نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 129. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه, أتبعه إن كنتم صادقين 120. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 119. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 110. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 111. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 أفَمَا وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ تَمَتَّعَ نَعِيمَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 111. فأما من وَآمَنَ وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين 112. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 114. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 115. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه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 مَا جَاء بِالْحَسَلََةِ فَلَهُ خَيرُ مِنْهَا وَمَا جَاء بِال السَّيئَاتِ فَلَا يُجزَ الَّينَ عَعملِلُ السَّيئَاتِ إِللاا مَا كانَُوا يعَّلون إَِّ فَرَضَ عَلَكَ الْ القُرآانَ لَرَُّكَ إلَ